انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله والراسخون فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا به كل من عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زجل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم بالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أَن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى الله المصير قل إِن تخفوا ما في صدوركم أَوْ تبدوه يعلمه الله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 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ولوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني لذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إن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 وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وإذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين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 وأبرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ واشهد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وام الذين امنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين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 اِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحاجون فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا من بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلوا لكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون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 من إن تأمله بدينار الله يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمم سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يسترون بعهد الله وأيمانهم ثمما قليلا أولئك لا خلاق لا خلاق لهم أولئك أولئك لا خلاق لهم في وَلَا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يَوْمَ يوم وَلَا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ منهم لفريقا يلؤون بِالْكِتَابِ بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب؟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 النبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثُمَّ شَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَا قَرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون قل امن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 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 وما تنفقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كان حلا لبني إسرائيل إلَّا مَا حَرَّمَ حرم عَلَى نَفْسِهِ نفسه مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قبل أن تنزل التوراة.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 إِنَّ أَوَّلَ بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات مقام إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمِنًا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتلهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذاء، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الامم باا بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتدون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح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 وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم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 إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم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 والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّا يَعِدُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمُنُّونَ لَوْلَا الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تنظرون؟ وَمَا محمد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 نبي إن قتلا معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكالوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أَشْرَكُوا بالله ما لم يلزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتلازعتم في الأمر وعصيتم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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجَمَعُونَ وَلَئِنْ مِتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ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 وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتبع رِضْوَانَ الله كمن باء بسخط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَا أَصَابَتْكُمْ نَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتِقَالُ الْجَمْعَالِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ منهم لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين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 ولهم عذاب أَلِيمٌ وَلَا يحسبن الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 لا توبوا لنفي اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذم كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلَبِثُوا وَرَاءَ أَذْهَارِهِمْ فَلَبِثُوا وَرَاءَ أَذْهَارِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن لا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة